من مانعون عقلا عوض بلا شدانين سلاح رحمه اللهم سلاح على محمد اللهم اللهم سلاح <تصفح> اللهم سلاح عبد السلام سلاح <تصفح> عبد اللهم فتجوز بأن تجوزه يؤدي إلى التنفير عن الأنبياء وما جاءوا به من حيث تجوز أن يأتوا من عن من عند أنفسهم بما يرفع حكم ما جاء من عند الله وقد نبه الله تعالى على ما في هذا المعنى بقوله تعالى قل ما يكونوا ينضدي لهم من جل جايه نفسي قلنا قيام الدلالة على بعفهم بعثتهم التبريق عن الله تعالى وتعديها الأم مصالحها الشرعية وعلى أن كل ما جاء به من عند الله وعلى أنه لجدعه القريب والتغيير والتبديل يزيل التنفيذ إذا أدرينا بها الأمور ما عبد الشي تنفيذ لو جاب لو جاب كذا، جاب ما هو يجيب شيء خان شيء إنه ما يجي بشي مثلا يرفع الحكم الشرعي ويجيب شيء من عنده كأية ما يجي بتنا القرآن نفسه يعني الشيء من عنده إيّ فهذا قال أحد صلاب هاغ يجوب عليهم قال ما بشيد الأمور لأن هذا يقدرانه من عند الله وأنه جاي علم الناس مصالحهم و جاء كذا وكذا وكذا إليه قال ما بشي ماذا أن يجي وزير عليهم أنهم يغيبوا شيء يغيروا الحكم من عند الله ويجوب شيء من روسهم كأية <تصفيق> خبيل ما قال قال لكن فاشا في قال ما هو سابر على كل ما يكون قال من عندي ما أنا كمل إيه إن لم يكون المراة جامع هذا هذا المراة الحين ما يكون لأنه بدلام جلجاينس يعني منا ما هب شيء بدل شيء إيه من عندنا سيدنا ما إستدلهم به لما جا جاوب عليه من إذا م, م... هنا ولا. م. بلع بلع ما إله ما له تعلق بالولا ده صاره ما له تعلق بالولا ده المانعون عجله أبي قالوا لا جز الناس عجله استدلوا بتين لا بعجل قالوا لا إن فيك تم فيه ما بلادي عندك نبهك في عليه، بس لا. ولا قال له التنفير فقط، هذا لا. مسألة عقلية، ولا. التمبير ما هي مسألة عقليه قال لا إن إنه لا وزن نصب يعني في تمبير لأنه بيجي لك بلاغ ورجع لك في غادي ثاني يوم حكم قال هذا خرط كيف هذا الحين اليوم جنب حكم بعد غادي جنب حكم غير ذي الحكم حكم هذا لعبة ما هو نبي ليش توني جبها صار لأنه بيجي تمبير لأنه ما يقع هذا الشيء لأنه تمبير هيا سو والجمهور أيضا على منع نسخ الكتاب وسنه المعلومه بالآحاد التي لا تفيد القطع بالقرائن لأن القطع لا يعارضه في المقنون. وذهب المتأخر الحنثية إلى جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالخبر المشهور قالوا لأن النسخ بيان من وجه وتبديل من آخر فمن حيث بيانيته يجوز بالأحاد كنس... التخصيص ها وش التخصيص فمن حيث بيانيته يجوز بالأحاد كبيان المجمل والتخصيص ومن حيث تبديله يشترط التواتر فجاز التوسط بينهما عملاً بالجهتين، وفيه أنه لا وصل بين العلم والظن. وما يكون الله. أبو عبد الله. أبو وسط الله. أبو عبد الله. أبو حيث كونه أبو عبد الله. أبو عبد الله. أبو فقالوا إذا أجلنا خبر مشهور فيه صح سوا والخبر منعنا الخبر المشهور هو ذي يزيد عن الواحد ولا يفيدنا العلم سوا ألويش ألواسطة سوا هو ظن ما بواسطها بين الظن ما بواسطها بين الظن والعلم ما بللنا الظن يتفاوت أبقى العلم هو هنياه وظنه لما هنياه ها أبقى العلم هو ما بيحسونه هو ضن لا قوي ضن مثلا سبعين في ثمانين خمسة وتسعين لما وصل مي راجع عن ضن ما هو راجع لما تسعة وتسعين عالو. بعد سعة وتسعين ما علم ما أخبرت بحاجة ما قال لا صريعي العلم بظن وش راسطة ما هو ظن لكن لما انتبه عالي ما هو بظن ما هي خالص الكلام هل بشي به اعتقاد بعضهم با يقولون عبه اعتقاد بيل الوسط هل به بظن ورجع اعتقاد ورجع علم او لا ما بلا بظن ولا علم ما حنجه هو سبعين في المئة ولا ثمانين في المائه. كل ما بنديه طن أقوى من ديه طن تسعين في المئة كذا لا زي كطن <تصفيق> سياسة وقد صرحوا بأن لا يقابل وجاهد في جمع الجوا أن نسخ القرآن بالأحد يا غير وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وغزالي وابو عبد الله البصري إلى جواده في عصره عليه وعلى آله الصلاة والسلام قالوا يجوز ما يدعى دحنا في عصر رسول الله أننا سخلق قطعي بل آخر لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <عرض> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تمام ما ذي بنا شبه القران الحاليه هي قويه راحين نعمل ما القران الحاليه الله وما قبلا جاء يخبر ليه نيات ولا قبلا مثل ذالحين أه لا ذالحين أكام يا أغراض مثلا ذالحين أباع عال مثلا سدي ميدين ولا سدي حسين مثلا ذالحين كما جاء واحدين يقولون عنده خبر كل واحد ما حقا بيه كل واحد يفسره على ما عنده إنه يشتيك هذا وقال إنه يشتيك كذا، لكن ديما بقى الجهة واحدة ذاكى لهم نجاه رسول الله بلاهم واحد جاء يعني باقي هل لا أخو من بعد بعده بجي بعد رسول الله ولا ما رسول الله في وقته لا بعد عبيت لا أسهل حكم بيشت الله ولا يجي سواء. وذهب القاضي ابو بكر لا يعني عن يجوز لا هو نفسه صح مثلا نبي يجوك له سوفيش قال لك صاحب جمع الجوامع الصراحه اللي قالوا في جمع الجوامع في نسخ القران جائز وغير واضح <تصفيق> يعني هذا مذهب صاحب جمع الجوامع انه يجوز نسخ القران بالاحاد ولكن قال ما سفي <تصفيق> في أيوة. <تشفرق> إيه ستة ستين. ماذا؟ <مزدت ماشر> <أو> ها <فيه> وفي. يجمع <حاجات> حق السوكي. <أسوبي> عساه. <أسوبي> قال ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي وأبو عبد الله البصري إلى جوازه في عصره عليه وعلى عليه والسلام لا بعده بعد. ووافقوا الإمامي بن حمزة من أئمة الزيدية عليهم السلام. قال <أس بول> يجيبوا <كدا>. كذا. <أعش> <أعش> وافقوا الإمام من أئمة الزيدية. من الحين ما يجوه زيدية. <مم> من أئمة الزيدية. I to ja to proszę Państwa. Myślę, że ôngWhoa Konop i do nie besar się lubim Complac mortar pajama. No, nie nie grudziwe. silicone niemuje się na passport están Поэтому On obok Hij forced Bornحم Zah Refinić Brzmiń мне. Ona obok Jabni K老edziński True ale Tągaś from Ale niem acceptsAgraf Chrystus del�. Nie nie من الرازي، من الرازي قال رأيت فيه كتاب التفسيره قال في حقة التحليل، الكتاب ياس قالوا محرمه قال عند الهادي من أمتي الزيدية. الزيدية. الزيدية. ما ليش نبيش، نبي على أذنه بالزيدية، بدي واحد. وذا يقول ما أمته الزيدية، ما حلو. ما هم حازج يقول يقول كذا يقول وافقهم الإمامية عليه السلام. <متحدث> ولا حين أقول لك منامة ولا ما بأشياء لك من بيانية إن منامة زيدية. ما بلا هو من بيانية <متحدث> ان الامام حا هو منامة بلا ووفقهم الإمام أحايد بن حمزة وهو من آي المهزيدي لا أحياني مهزيدي لا أحياني مهزيدي قال إن هذا القليل لا يشير معها أنا بالله لأنه يألف الناس بمعها ما هو الله يقول ابداهم مهزة بن حمزة عليه السلام على ذلك الكلمات دي من الحديث أهل قباء وبعث الآحاد إلى الآفاق وغيرهما وللإجماع على المنعث ما بعده إلى ظهور المخالف وذهب جمع من الظاهرية إلى جوازه ووقوعه إيه ولا ما هم ظهر المخالف لي قال إنه يجوز. الباهري يا ولد. دهذي هل على الحلف يأخذوا هذا قالوا يجوز راسخ وذو لا. هاه؟ ما يجوز ما يجوز لما ظهر المخالف ليه يجوز. وذهب جمع الباهري إلى جوازه وقولي لأنه إذا جاز تقسيس القاضي بلا حد جاز نصبه به لأن ذلك في الأعيان وهذا تقسيس في الأذان. وأجيب بالفرق بين التخصيص بيان وجمع بين الدليلين والنسخ في طال وروحوا لأحدهما قالوا قد وقعوا الوجوه فرعوا الجواز بين ذلك أن التوجه إلى بيت المقدس كان متواترا في استدار في جوبا بخبر الواحد على... على... ها ألا قم عبروا المرأة ألا قم في, في قباب خبر واحد ولم عليه وعلى عليه الصلاة والسلام ذاك قال ولا لا wiem, um, czy to jest taka, że nie jest taka, że nie jest nie قال انه ما قالوا ما هنا قالوا ما بيشيلنا من ما ادري الامام يا على ما عم جايين خلفوا يعني شيء ما موجود موجودين اه لا لا لا لا وجود في اخر يظهر يعني هم موجودين من داخل مبلابها. مبلابها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ليش؟ أنا <تصفيق> إلى الله المهاج، ما ما الوقت، ليش؟ من الحين بان. الناس هم يلا بان ذا خيف كيف جهاته يهوداء كيف نظارهم كل واحد ما نقول كان الله كان أولا من داري وشو ذا وشو ذا وشو ذا وحاباو ثابعين الله على مذهب ياسا قال ولم يمكنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وأنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يبعث الأحال لتبليغ مدرق الأحكام حتى ما ما ينسخه متواترا لو كان ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بقول ونسخ الوصية والوالدين بالأ بقوله عليه وعلى لصاته وسلم لأوصيته رواتب ونسخ قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد بقول عائشة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء ما إحنا ما تفرض الله عنها عندهم لا مبلغ تعالى يا <تصفيق> حتى الرحيل له أنا تزوج من نساء ما قول الناس <تس> ولا لا. ما لا عليه. حتى له. ما هو أحد. لا لا يقولون كذا ما أدري ما حديثا ما لا ما اجى حاجه من راس بس بقول من ما انا بس بس ما هو انا ما ما حد ما, ناس ما, ما صحابي ناسف يا اساها وانا راح اقول لا في ما محرم عن اكلي عن اكلي أنا أنا أقول... لا يحل لك على لا يحل لك بعد كنت معاه ذول اياك النساء لا عاد يحل لك أن تزوج بعدها ولا انت بدلها به من الزواج ولا عاد بكره احنا يجوز لك تطلق وتزوج تطلق وتزوج ما الرسول ما عادهم الذي خلص ما عبلهم خلص الله يرضي يزوج أتسعده ليه؟ ورجع قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من نساء أعجبك خزرنا أو أزواجنا أعجبك خزرنا أعجبك يا الظاهر السكر على أتسعد ما بإمكانك تزوج أعجبك خزرنا خزرنا خزرنا أدو جمعها يا غير الله واحد نزل يجوا مع أخوان العشرين يشبع واحد علّه يقنعه لا لا قصدي مع حيدا معه واحد صلاة وهو متمكن وكذا بس راح هناك ما بتجال في المجهود واحد الزوج يلا بنات بنات قصي الله عجيز كلهم عجيز. كلهم رجيز الله عايش <تصفيق> حافصة كأن ما هو ما هو الا الشاهواء ولا ولا مصالح مجيه يلا يتزوج منا ويتزوج منا ويتزوج منا وانا خالق وانا نجوه هو نجوه مع غير قلها جدود قلها جدود ما نسي الله فيما اكل كل عبها اكل عن اكل كل عن كل اكل كل ذي عن اكل كل ذي عن أكل كل ذينابي. كل ذينابي. ما هم سلحة غاستعالي أنا أخلاح عندك أخلاح عندك هو أجيب عن الأول بأن خبر الواحد أفاد القطع بالقرائن فإن لداء مناديه عليه وعلى عليه الصلاة والسلام بالقرب منه في مثلها قرينة صادقة عاده وعن الثاني بمنع بعضته للأحد بما أنزه قراءت عنه كيف يجاوب ناديه هل لا مناديه قريب الرسول الله فبدو قرينا حين يقول حين يقول لا فالرسول إنكم هو يعني قرب النبي جاء وحاضر وقال استديرون قبلها قلت على صدق رسول الله موجود ما شتي موجود في الصلاة شتيه موجود في حاضر ما عندهم لا كان حاضر ما هم صلي معهم هو, هو،, هو مسجد قبال لا مسجد برتين مسجد قبلتين مستقلتان. ها مستقلتان. مستقلتان مستقلتان. مستقلتان هو حاضر عندهم تمام مثل أفرض النهج هو هني هني هني هني هني هني واحد هني واحد هني واحد هني هني هني هني هني يجي يرسل واحد يقول لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيلو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي غبي <متئس> <س هاد وحبان. متئس> <surprised> لا ما <أي> <finish> المسجد في مسجد قاها استديروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا داموا انهم افتحوا الى عندهم راح يقولهم لا يا خبيروا انكم تبنوا عن النبي في المدينة ابنان النبي هو قريب المسجد قباء عندهم هنا اياه وقال لهم قال قال الرسول استديروا المسجد لا <تصفحك> <تصفحك> اكيد ما رسول الله مبلهم في الحضرة ما رسول الله معهم رسول الله اما في المسجد اما خارج المسجد كنا حاضر معهم لا لا ما هو بعيد يا الله <شوية> صلوا على <تصفيق> النبي دي اشجار وبساتين سو واستداروا مسا والله وهذا عنده قالوا قال في حضرتك هذا من القرب منه. بالقرب منه كيف قربني وين قرب منه وبينهم مثلا كيلو ونص هو قريب منه أحد بقى يقول أقول اقول قلت لكم أن الرسول قال خلا فلا ناديتكم ورسول الله قريب مني هو ذا قريب مني وبيني وبينها كيلو ونص لا رسول الله قريب مني الراجع رسول الله قريب منه قد يكون عندهم قاله مسجد واحد من مسجد واحد ما دلتو شذي مسجدين مسجدين بلا مسجد واحد مع نبيه الصحاب لا خبير لا مسجد رسول الله بعيد مع مسجد كبناه بد نجح وذا لا مسجد في مسجد قباء لا في مسجد القبرتين بعيد منه وان هو المسجد؟ وقاله وقال مسجد وقت الصلاة ذي ما كان في قرب قريب عند اهل قبلتي آه. لا ما هو في مسجد. من في مسجد. لا بالقرب منه بالقرب منه. ما هو هذا راين على انه فيد العلم كيف قرايني فيد العلم لي ما نحن لدينا علم أنها فادي ما الخبر العلم الخبر ما يقولون من أستاذ المصلاة ها؟ من لا لا لا لا ما هو معهم قبلها ها قبال ما إذا هو معهم مصلي فأعتشوا ما هو معهم أهم أهم دي السادة لأنها لأنها قد تحولت لأنها قد تتبع خطا أي أهم دولها أهل القبلتين ورسل الله جاءه معهم أي ما جاب؟ هي هي. أياس يا. هي جاء لما الرسول. كان لا قبض والله هو هو قبض الأنبياء اللي عندك اليهود الحمسر. قال فإن مناديه عليه وعلى بالقرب منه في مثلها قرنة صادقة عادة قرنة صدقية عادة ما هذا كله ناوي كانه سؤال. وعند الثاني. وعن الثاني, وعن الثاني, الثاني, وعن الثاني بمنع أبلغ استيذاه وبعد كن الغيب. وعند الثاني بمنع بعثتي الأحد بما سأخذه على ظهور استوى الناسخ والمنسخ في حق النائين عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كونهما تبليغ تبلغ لا ما هي سوى. ولو ورسوله لا إمدخ تكرر عندهم جاءنا أول خبر وجاءنا من الثاني والثالث والرابع لا تقوموا علم مثلا هذا الحين ما قال يا رجل السؤال سؤال ناس ما هم سؤال لا لا لا ما هم واحد ناس يختلفوا يجولوا ما لدي الصلاة عندنا قتل بجد الصلاة لي مكتوعة بها ورجع جاء واحد قال أننا لا أعطي نصلاة هي سوا يا أبداية؟ في باقي أحكام وش ما في كسير العواره جاء لك أخبار كثير الله انهواقي واجب تشر ولا شيء وارجع بعدها جاء لا حد ينقض الخبر انسى هذا جابنا دارين لا ياخد ما هو جاء له الناس خو الناس, الناس بعدهم باش راح يلحقه يلا باحسان قاعدي يعملوا بكهم ما جاء لا يقلب أن يصل هي غير الأول الأول بعثهم اللي من يعلمهم أحكام الشيطانين ما يشتناع نحن يحلكهم الناس ومن على طول يعلمهم أول ما نزل يعلمهم <تصفيق> الله حبا يعلم ما هالآيات ما هالآيات خلاص فبل يعلم عبر عبر يعلمه منزوغ. اه اخبار خبر الله. وين ذا المسألة. لا ما يجي لا ما يجي هذا الحين اعلمهم الرسول ارسلهم واحد يعلمهم بشريعة نزالة. وارجع الجالة نسخ. روح ناس يعلمهم. <ي لا لا نروحهم مجموعات مجموعة سبعة كذا. لا راح واحد وحده وانجوا. واحدة هنا بروح واحد. يا جماعات طرق خايفة والكل. ما حد رايح وحده. واحد بيجي الرئيس. عجيبة يعني عندكم من المعاد الحالة من مكالمة والحال هي زين خبال. معا جماعة مدري كمعة ثمانة ومثل مدري ما لا يجب يروحوا مجموعات ما, ما رايح كل شيء <تصفيق> يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي والكل له واحد شي حالة. <تصفيق> <تصفيق> يبارحوا يجوا مثلا في هناك مجموعة لما يستقروا خلص استقروا قاعدين يدادوا معهم ناس تبيع و معهم كلافه لما لكل واحد مجموعات في آه حلقة بروح أحد بروح أحد أحد ما على من هذيك الاحد الاحد بس يقسلون في دارهم ها نالدهم في دار والله تبني قريبين قريبين يخرج خبلهم روحك ما يجي لك اليمن ولا, يروح لك, لك, لك, ولا يروح لك ما مصر ولا لك ما كذا واحد والله رحم ما هو واحد هذا لك معه ما واحد لا معه كم مع هو مدري كم راح هذا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 <تصفيق> ولو سلم الحصول به بجلنة الحال وعن الثالث بأن الخبر معلوم اللي تلقا الأمه إياه في الجبل عن الحسن قال كان توصيه الواردين والأقربين فنسخ ذلك وصالت الوصية للأقربين الذين لا يرثون فما قال أبو عبيد وإلى هذا صارت السنة القائمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإليه انتهى قول العلماء واجمعهم في قديم الدهر وحديثه ولو سلم غيرها غير الاذا يعني غيرها غير الاذا رساله يعني غيرها غير الاذا رساله رساله يعني حصول رسول الله غيره <تضح> يعني الحين هالت الخادب والآخرين ما بين عاد رسول الله موجود أقل كم كم زي؟ أيه كم كم أربع؟ أيش؟ أربع كم زي ها؟ ورسول الله لسقي بيعة المائدة كما روي عن كثير من الصحابة وغيرهم والحديث إنما دل على أن أدل ميرات متأخرة وأنه لا يتمع في المال حقه لتستيريه بأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه يعني الحين قال قد أعطى كل ذي حق الحق فمعه شيء واجب غيره والوجه أمن في قوله تعالى علا يوسيكم الله إيش عارت بأنه لا أغصي أهلوا لا أغصي أهلوا الأول لا أغصي والوجه أن في قوله تعالى يوصيكم الله إشعاراً بأنه تعالى تولى بأن حق كل ذي حق من الاقارب بعد أمه الى إلينا يعني كان كان ها كل أنت كيف ما بدك تسبر نحن أنها تختلف باختلاف الأشخاص كل واحد مثلاً ذي قد يكون ضار له أكثر من ذي معنا فالشريعة حضرت إياهم ذي أكثر والوجه أن في قوله يوصيكم إشعاراً بأنه تعالى تولى بأن حق كل ذي حقي ما قارد بعدها انفوضه إلينا لعجزنا عن معرفة مقاديره كما قال تعالى لا تتلونا أيوم أقرب لكم نفعه وأوضح ذلك الإشعار بالحديث وتحليله أبنى تقرير أنصباء لقارد كان مفوضاً إلينا بأنه المفهوم من قوله بالمعروف. ثم وجبها الشارع مكدرسا في الايه ومقدرت تنافي المفوضه فنسختها ان كان مفوضه الينا كل واحد يسبل كيف ما بده ولا الحين قال لا. هبل يهول ده سوا وهبل مثلا المراه نصوب وكان قبل لا قد يهبل واحد للمراه اثر من الجيب الرعب احسن من الذكر مبلغ كذا لا ها لا لا خلاص لا يوصيكم الله كيف كان ايه ابلا مش راح يوصيكم الله وعن الرابع بان قوله تعالى من بعد قيد في الحكم محكمون في التابيد والحديث غير صحيح حق عائشه اقول قد اعتبر حديث حديث لا ما قال الا عن حديث لا لا ما بشي هذا ولو سلم فالنسخ بقوله تعالى ان احل لك ازواجك الايه وقولها احل ظاهر في انه بالكتاب يعني قالت عائشه ما مات حتى احل له قال ما لا من الايه الله تمام غيرنا حاله نقول انه مثلا كلامها نقول ما هو صحيح لا ما قلنا ما هو صحيح قلنا اجتهاد من هذا نو حديث ولا اي اجتهاد ما هو اجتهاد لا صحيح. الايه ما صح للحين يقولون ذا الناسخ ولا المنزوق. من الحين يجي يخبلك ال... الصحابي يقول لنا هذا ناسخ لهذا سو ما ابنا ماذا خرج ما ولا احد لا لا لا لا بدو ذا بالقران قال وعن الخامس بان المعنى لا ايد الان والتحريم في المستقبل لا ينافيه ولو سلف الحديث مخصص لاناسخ في اكل كل دينه على من يطعمه الا نكون ميدان ما هو كان محرم هلا لا ايد الان اما نقول لا ايد الان محرما عليه وفي المستقبل ما بينه محرم كان كل شيء وهنا قال حرم أكيد. عليه لا, لا كان م... نحن نشيل الأول الحديث كله كل ما هو كيف الحديث ما هو حلا حرم الحديث الحديث أكل محرم أكل حرم أكل كل دينه ولا وحرم مخصص ال لا أجدو في ماء الحيرة لا أجدو على طاعم لا يضن أن يكون دينر